وإزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكما تذكرون ما زلنا وسنظل وسنبقى إن شاء الله جل وعلا نذكر بقضيتي الربانية التي هي الأصل والأساس ويتفرع عنها كل شيء وخير في الدنيا الآخرة كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وإن دراسة القرآن كما ذكرنا ودراسة السنة كما بينا حال النبي في هذه الربانية وحال الصحابة من الله على المؤمنين يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فهو الذي علمه الكتاب والحكمه فكان طريق الربانيه هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وتزكيته لهم صلى الله عليه وسلم فكان بذلك هو الاسوه الحسنه لأولئك الربانيين وتبعاه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وقد اختصرنا هذا الكلام أكثر من مرة إلى أن وصلنا إلى أن تدارس القرآن وتعلمه وتعليمه الغرض منه هو التدبر الذي يحمل المرء على السير إلى الله تعالى فكان لابد للمرء حينئذ أن يكون متعلما أو بكلام الله تعالى لينتقل من التفسير ومعرفة الغايات والحكم والمقاصد يعني تفسير القرآن وحكمه ومقاصده ومقاصد آياته إلى التدبر لتكون هذه الآيات التي يتدبرها المر هي البصائر التي يبصر بها طريقه إلى الله تعالى وليكون هذا التدبر سبب إصلاح نفسه وسبب إصلاح مجتمعه وإن التدبر الذي ابتدأناه في ما من القول كان بعد أن علمنا التفسير والحكم والغايات على قدر ما يسر الله تعالى انتقلنا إلى هذا المثال الذي كان السؤال هو اضرب مثلا لهذا التدبر حتى نفهم كيف نتعامل مع التدبر كيف نتعامل مع القرآن الكريم بالتدبر وضربنا الفاتحة المثل على تكون فاتحة الخير لبداية درس التفسير والتدبر والعود إلى كتاب الله تعالى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم فبدأنا الفاتحة وذكرنا شيئا من تفسيرها وحتمها ومجمل كلامها ومقاصدها وآياء وغاياتها ثم شرعنا في تفصيل كل آية آية لنقف على التدبر وكيف يفهم المرء معنى التدبر قلنا التدبر يعني أن ينظر في عاقبة هذه الآيات وموقع هذه الآيات على نفس. وأثرها على قلبه وعمله أن ينظر إلى هذه الآية وأثرها فهي بصيرة قد يعني آية مضيئة أنزلها الله لك لتتدبر فيها فترى أثرها على قلبك وعملك ثم تنظر إلى مرتبتك منها وموقعك من هذه الآية وبالتالي إذا عرفت موقعك أنزلت معاني هذه الآية على أمراض قلبك واستشفيت بها في عدلك وما أنت فيه لعل هذا المعنى قد وصل أن ينظر في الآية في عقبته عقبة هذه الآية عليه يعني أن ينظر ما موقع هذه الآية على نفسه وما أثرها على قلبه وعمله ثم يقيس نفسه ويعطي نفسه درجتها ومرتبتها من هذه الآية فيعرف أين هو منها ومن معانيها ومطلوبها ثم حينئذ قد شخص ما هو فيه فانتقل إلى الدواء الذي يتداوى به من هذه الآية ويستشفي بها من علله وأمراضه ذكرنا الاستعاذة آية الاستعاذة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وعرفنا معنى التدبر فيها والبسملة وعرفنا معنى التدبر والحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وصلنا إلى ذلك ونستأنف الكلام إن شاء الله تعالى وصلنا إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ومختصرها لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك وقدم التعبد لأنه الغاية والاستعانة لأنها الوسيلة فأخرها وكرر إياك وكان يقول إياك نعبد ونستعين وإنما قال إياك للاهتمام بذكر الرب سبحانه وتعالى وبقوة ما يقتضيه هذا الذكر إياك نعبد إياك نستعين إياك نخاف كأنه يعطي هذا المعنى تلك القوة بتكرر اسم الرب سبحانه وتعالى فيها تكون بذلك العبادة أقوى والاستعانة أقوى كلما خصصت ربك سبحانه وتعالى بها لا نعبد إلا هو ولا نستعين إلا هو ولا نخاف إلى آخر يا دين معاني ثم نقف على المعنى التالي إياك نعبد نعم نعبد ونختصر الكلام نعبد يعني معنى العبادة وهي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن هذا المعنى كأنك تقول لربك سبحانه وتعالى كل ما تحبه في الظاهر والباطن من القول والفعل أنا أقوم به لك يا ربي خذ بالك من هذا الكلام حتى تنظر في حالك وتتدبر هذا المعنى إياك أعبد يعني أقول وأفعل في ظاهري وباطني ومعي ومع غيري ومع الناس ومع كل أحد ما تحبه وترضاه وانظر إلى سياق القرآني سياق القرآني كان يتحدث بالصيغة الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فجأة وجأت نفسك أمام الله تعالى تقول له إياكا الالتفات في اللغة كما يقولون إياك حضرت بين يديه حينئذ بعد أن أسنيت عليه هذه هذه المدائح ومدحته بتلك الأمور التي لا يمدح بها إلا هو سبحانه فجأة وجدت نفسك حاضرا في مواجهة ربك تقول له إياك نعبد وإياك نستعين هذا المعنى الأول وهو نعبد لا نعبد إلا أنت ننتقل إلى معنى العبادة وهو محبة ما يحبه الله ويرضاه نعم ولكن على معنيين بد منهما على شرطي العبادة أن يكون كما يقول مخلصا لك يقول له إياك أعبد يعني أعبد إياك أنت لا أعبد سواك وأخلص لك في هذه العبادة وأعبدك بما ترضى أي بما أرسلت به نبيك وبينه صلى الله عليه وسلم فهمت أنك لا تعبد إلا هو؟ نعم ولا تعبده إلا بما أحب وأرضى؟ نعم ولا تعبده إلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة تحكم النبي فيك صلى الله عليه وسلم نعم. فعلنت حينئذ أنك تعبده وحده أي تعبده لا تعبد سواء مخلصا له في هذه العبادة لا تعبده لا لحب المتح ولا للسناء ولا لجلبه ولا لدفع ذنب الناس عنك فتحب فيه وتبغض فيه وتعطي فيه وتمنع فيه وتصلي له وتصوم له وتتعبد له كل ذلك له وحده لا لشيء آخر لا لأحد كأنك تقول أنا لك وبك ومعك لا بأحد ولا لأحد أعمد ولا أصلي ولا أقول ولا أتصرف وإنما ذلك لك كله وذلك لك كله على تزقية النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم لا على هوى النفس وكسلها وتقول ذلك وأنت تتأكد هذا المعنى أنك لا تفعل ذلك في ظاهرك وباطنك إلا وأنت مستعينا به سبحانه وتعالى وتقول أنا أعبدك وحدك بهذا واستعينك على هذه العبادة لا أستطيعها أنا وحدي ولا تمكن منها بنفسي نفسي تميل إلى الكسل وإلى العجز وإلى النوم وتميل إلى البطالة وإلى الشهوات وإلى الصور وإلى المال وإلى الدنيا وطول الأمل وتميل إلى الجاه والمنصب والسلطان وتميل إلى الميل إلى الدنيا ومحبتها فلا أتمكن من ذلك إلا بك لذلك لا أستعين على هذه العبادة إلا بك سبحانه وتعالى انظر إلى معاني التدبر بعد ذلك قلت له إياك نعبد وإياك نستعين نعم أنت صادق فيها أيها الأخ السامع المتكلم أنت تعبده إياه فقط هذا معنى التدبر إذن أن ترى موقع هذا الكلام الذي تخاطب به ربك وتظن أنك صادق فيه موقع هذا الكلام على نفسك وأثر هذا الكلام على قلبك وعملك فنظرت في قلبك وعملك أي نظرت إلى العبادة وأثرها, وأثرها على قلبك وعلى عملك هل رأيت نفسك أيها المتعبد الذي تقول ربك إياك أعبد يعني كل ما تحبه وترضاه أعمله كل ما تحبه وترضاه أعمله على الإخلاص واتباع النبي كل ما تحبه وترضاه أعمله ظاهرا وباطنا لا أفرط في ذلك لا في وقت ولا في شيء ولا في عمل أنت تقول له ذلك فنظرت إذا بك قد عرفت أسر هذا المعنى على قلبك ومدى صدق هذا الكلام على واقع حالك وأعمالك ونظرت فرأيت فيه مرتبتك عند الله تعالى إن أصناف المعتعبدين عند الله تعالى أولاهم المقربين ثم أصحاب اليمين ثم بعد ذلك هؤلاء المقصرين الذين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا أليس كذلك؟ وأولئك المقربون في العبادة هذا الصنف العالي إنما هم مؤتمرون بالأوامر ومنتهون عن النواهي ومشارعون إلى المستحبات وتاركون للمكروهات والمباحات عندهم أعمال وطاعات بالنيات الحسنة إلى الله مشارعين إلى ربهم في ذلك فأنزلت هذا المعنى على قلبك ووجدت مرتبتك فيه دعك من ذلك إن أصحاب اليمين وهم تحت المقربين رأيتهم كذلك مسارعين إلى الخير بازلين له في أحوالهم وأقوالهم في الظاهر والباطن ممتسلين للأوامر مجتنبين للنواهي يفعلون كثيرا من المستحبات ويتركون كثيرا من المكروهات ويقعون في مكروهات. ويقعون وترك مستحبات لا أكثر وإن حدث منهم حادث سرعوا بالتوبة والاستوفار إلى الله تعالى تلك المرتبة الثانية المرتبة الثالثة وهي خلط عملا صالحا وآخر سيئا نعبدك نعم نعصيك نعم نقصر نعم نفرط نعم نشارع إلى الله نعم نتكاسل عن الله نعم نقع في المكروهات نعم نعم للمستحبات نعم نزل معنى التعبد عندما قلت إياك نعبد عرفت إذن مرتبتك من العبادة وهل أنت صادق فيما تقول أو لا ومدى صدقك ومرتبتك ودرجتك خمسة في المائة تنظر إلى ذلك وعلمت في نفس الوقت قيمة استعانتك بالله تعالى لأنك ما تصل إلى هذه المرتبة العالية في التعبد أو إلى درجة فوق درجة في التعبد إلا بالاستعانة بالله تعالى فعلمت أن استعانتك بالله تعالى على قدر تعبدك بالله تعالى فلو كان استعانتك زائدة بالله والاستعانة هي الثقة والاعتماد يعني الثقة في الله والاعتماد عليه فإنك قد تسق في الشخص ولكن لا تعتمد عليه أو تعتمد عليه بغير ثقة لأنه يفعل ما يمكن أن تمليه عليه إنما لا تسق ولا تعتمد إلا على الله فوجدت استعانتك على قدر ما أنت فيه من تعبد أنزلت التعبد وقيمته على قلبك فعرفت مرتبتك ونظرت فقلت أي ربي لست صادقا أنا في إياك نعبد وإياك نستعين أنا مقصر ومفرط أنا متكاسد قد بيّنت لك الآية وبصرتك إذن بطريخك وأظهرت منزلتك ومرتبتك وهي في نفس الوقت تقول لك أيها العبد أنت تقول إياك أعبد إياك نعبد وإياك نستعين هذا دواؤك ويمكن أن تصل إلى هذه المرتبة وقد فتح لك باب التعبد وفتح لك باب الاستعانة به وإن التعبد له سبحانه وتعالى تسبق إعانة منه تستطيع أن تعبد بها واستعانات بعدها تسبت بها على العبادة ويفتح لك بها عبادة أخرى وذلك معنى الاستعانة أنت مقصر إلى أي درجة إذن؟ هذا وقفت تدبر على قلبه وقفت حزينا تقول نعم قد تدبرنا ذلك ووجدنا هذه المرتبة التي نحن فيها والله فتح الباب للتعبد والاستعانة قد جددنا العزم وقد استعنا بالله تعالى وتقوينا بالله تعالى واعتمدنا على الله تعالى وتوكلنا على الله تعالى ووثقنا في الله تعالى وسوف نعاود الكرة ونبدأ المجاهدة وسوف يفتح الباب ونرى فعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين أن معرفت مرتبتك وظهر حزنك وتبين أنك تقول غير ما تفعل وأن كلامك في الذي ت... تواجه به ربك وتخاطبه لست فيه على هذه الدرجة التي تتكلم فقررت وعزمت حينئذ أن يقع دواء هذه الآية على قلبك لشفائك فعزمت عزما أكيدا على أن تستعين بالله تعالى أن يتغير هذا الحال وأن تواصل المرتبة كما هو المطلوب لذلك قال لك النبي استعن بالله ولا تعجز بمعنى أن على قدر عجزك على قدر قلة استعانتك بالله تعالى وإنك مهما استعنت بالله كما يقول ابن القيم وغيره لو أمرت بإزالة جبل لازلته استعانة بالله وقوته لا بنفسك الضعيفة ولا بقدرتك المحدودة وبعقلك وفهمك السقيم لا بقدرة الله وقوته وبالعون, عليه وبالعون به الاستعانة وبالتوكل عليه والثقة في أنه قادر على ذلك جميعا هذا تدبر وإن تدبرا آخر في الآية يقول إن المتعبدين أصنافا إن المتعبدين أصناف كثيرة ويقول أربعة من القيم هذا الصنف الأول الذي يجعل التعبد هو شدة المجاهدة والتثقيل على النفس وحملها لتستقيم وإن ال وحملها على مشقات العمل هذا الصنف صنف الآخر يرى أن التعبد في الأمر المتعد النفع في الدعوة ونفع فقراء وإعطاء المساكين والقيام على مصالح الناس هذا وصنف ثالث يرى التعبد في أن يتعبد لله تعالى وأن يصلي وكذا وكذا على علم على جاهل يعني يرى أن يجتمع بقلبي على الله لا علاقة له بشيء آفق والصنف الذي يتكلم عليه ابن القيم صنف المتعبدين يقول وأما التعبد الحق وأهل التعبد الحق نقول هذه الجزئية لنرى هذا المقياس الذي نقيس بها أنفسنا ونحاول فيه ونستعين الله تعالى على القيام به يقول هؤلاء حيث وجدت ركائب الأمر حيث وجدت أوامر الله ومستحباته وجدتهم تحتها إن في صلاة فهم المسارعون إليها المقيمون لها الخاشعون فيها المتدبرون لها إن في جهاد وجدتهم في الصفوف الأولى إن في زكاة وجدتهم كذلك إن في صوم وجدتهم كذلك حتى إن في ضيف وجدتهم في اكرام الضيف والقيام به إن في ليل وجدتهم في استغفار وقيام ودعاء بالأسحار إن في نهار وجدتهم صواما قواما إن في علم وجدتهم عالمين أو متعلمين إن في ذكر وجدتهم يذكرون الله على كل أحوالهم إن في مصلحة الدين والدعوة وجدتهم أمرين بالمعبوف ناهين عن المنكر قائمين بأوامر الله تعالى رافعين راية الله تعالى إن في أخوة وصحبة وجدتهم متآلفين ومتحابين إن في القيام بأحوال أهلهم وبيوتهم وجدتهم قائمين عليها محافظين عليها هذا حالهم وهذا تعبدهم وانظر إليك لترى عاقبة ذلك متدبرا في هذه المعاني تقيس نفسك بمقياس هذه الآية تعبدا واستعانا لترى موقفك ولتسارعا إلى ذلك الباب المفتوح الذي فتحه لك وأمرك أن تقول فيه إياك نعبد إياك نستعين تقولها على الصدق وعلى الحقيقة وعلى القيام بحدودها وانظر إلى المعنى التالي وهو أننا نقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من ركعات صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين ترى تقال إلى متى هذه الآية تقال إلى أن ينتقل المرء إلى الله تعالى تقال إلى أن يخرج من الدنيا كأنه يقول كما قال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن أنت في كل ركعة من ركعاتك وفي كل وقت من أوقاتك تقول إياك أعبد إياك أستعين في كل لحظات وقتك تقول له ذلك إذن أنت على كل أحوالك متعبد لله تعالى في كل حال وتحت كل راية من تلك الريات التي يقف فيها المتعبدون الحق على حسب أوطاتهم على حسب أحوالهم على حسب أعمالهم وهذا المعنى ليس المعنى الأول فقط يليه أنك في كل هذه المعاني إنما أنت كما يقال إنما أنت مترق في تعبدك إلى الله ليس راجعاً انما انت مشتاق انت سيرك اليه كما ستدعو وتزداد من هذه العبادة فاسجد واقترب فاسجد واقترب فاسجد واقترب انك لا تاتيه انت ايها الانسان وتقول اياك نعبد في صلاه الصبح وقد استجمعت قلبك وعبادتك وتحققت بمرتبة من مراتب العبادة ليلا أو نهارا ثم تأتي في الظهر لتقول له إياك نعبد وقد كنت مقصرا قبلها هذه هي المعاني التي ينبغي أن نتدبرها المر أنت كل مرة تأتي إليه لتقول إياك نعبد قد ازدادنا تعبدا ليس إياك نعبد نحن مقصرين ونقول إياك نعبد لا وإنما فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين أسجد واقترب ارتفع هم درجات عند الله الله بصير بما يعملون إذن أنت في كل حالك ترى نفسك على هذا الحال ومن ثم أنت واقف على هذا المعنى من التعبد لتعرف به درجتك وتعرف به ارتفاعك وترقيك إلى الله وتعرف به نكستك ورجوعك وأنك لازلت واقفا على باب الله تعالى تقول إياك نعبد وإياك نستعين فإن كنت مفرطا قلتها له على معنى أنك ستخرج عن هذا التفريق وتعود إلى مقتضى العبادة وتستعين الله تعالى على ذلك أن يعينك على هذه العبادة فإذا ما أعانك عليها طلبت إعانة أخرى بعدها أن يثبتك عليها وأن يفتح لك بابا آخر من أبواب التعبد تسير به إلى الله تعالى حينئذ علمت شيئا مهما وهو أنك السامع المتكلم أنت مقصر في أحوالك أنت فقير إلى ربك أنت لا تفتح عينيك ولا تتكبر ولا تقول أنا وأنا أنا أصلي وأنا أعمل وأنا وأنا أتعب قف وقل إياك نعبد وانظر إلى درجتك لتعرف كيف تكون منكسرا متواضعا لله تعالى تعرف زلك واحتياجك وفقرك وتعرف مسكنتك ولا تفتح فمك إلا بالتزلل إلى الله تعالى والخضوع التام إليه وهو مقتضى العبودية إن مقتضى العبودية كما ذكرنا هو الزل التام لله تعالى والمحبة التامة له ولا يسير المرء إلا بذلك مشاهدة من الله تعالى عليه متعبدا ويرى نقصه وسوء عمله وسوء نفسه فهو يسير بين مشاهدة المنة لله وبين مطالعة عيبه ونفسه كل ما هو فيه من خير فما بكم من نعمة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لذلك تقول له أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي تسير بين أنه هو المنعم إن كنت في خير وبين أنت المسيء إن كنت في شر فليس لك في الأمرين شيء إنما أنت مفلس مضطر فقير إلى الله تعالى حين رأى منك فقرك وزلك وخضوعك ومحبتك وسيرك إليه مهما كنت في حال من تقسير وتفريط ومعصية إذا رأىك على هذه الحال رحمك وفتح لك بابه وحملك وأعانك لما رأى منك ذلك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد والله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أخذت من الآية الكريمة دواء لداء نفسك ووصفة من وصفة الشفاء لا وهي كيف تتعبد ربك مستعينا به قبل التعبد مستعينا به بعد التعبد سائرا إليه متقربا له رأيتنا مرتبتك وعرفت درجتك وعلمت كيف تسير إليه في طريق الاستقامة والتعبد حين وقفت تقول اهدنا الصلاة المستقيم لما علمت تقصيرك وعلمت تفريطك وعيب نفسك وقلة عملك وفي نفس الوقت علمت من الله عليك المترادفة المتتالية بأنه أخذك إليه وأوقفك بين يديه وأعانك على ما أنت فيه ولكنك متطلع إلى أن تقول له إياك نعبد بحق وصدق وإخلاص واتباع للسنة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تثبت على الصراط وأن ترتفع درجتك على قدر ثبوتك على الصراط في الدنيا وسيرك عليه على قدر ثبوتك وسيرك على صراط الآخرة وعلمت موقفك وأمراض نفسك وعلى لها وأمراض نفسك وعلى لها عرفت أمراض نفسك وعلى لها حينئذ وحاولت الاستعانة بالله والتضرع إليه ودعائه ومجاهدة النفس على أن تقوم بذلك له سبحانه وتعالى تسجد وتقترب تكسر من الصلاة والذكر والقرآن وتقف تحت رايات الإسلام التي ذكرنا الصيام والقيام والليل والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم النافع والعمل الصالح والقيام بالمصالح وكل ذلك وكل ذلك وقفت فيه وله وبه سبحانه وتعالى ما يخطئك موقف تستطيعه إلا وسرت إليه لا تقصر في إذا سرت ذلك اسمع إلى قوله تعالى وتدبره وافهمه اهدنا الصلاة المستقيم كان المعنى الذي يفهم القرآن ونتابع الآيات وأسمعها إياك نعبد وإياك نستعين لو كانت على, ال... على الكمال ما أتى القول بعدها اهدنا الصراط المستقيم صحيح؟ أن يقول المرء إياك نعبد وإياك نستعين نعم صادقا مخلصا متبعا يتعبد يومه وليله ولا يأتي في عبادة هو أقل منها عن ذي قبل لا هو يزداد لأنه إن قال إياك نعبد وهو مقصر قبلها كيف يقول ذلك ثم يأتي ليقول اهدنا الصراط المستقيم وأفهم هذا المعنى لا هي معاني كثيرة في تدبر هذه الأحوال اهدنا الصراط المستقيم ترى أول معنى ماذا يمكن أن يكون إن أول معنى يمكن أن تراه واضحا أمامك أنك بعد أن وصلت إلى الدرجات العليا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ألم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم والمكرمون قالوها وقد وصلوا فيها النبي وصل فيها إلى الدرجات العليا ليس كذلك ووصل إلى الدرجات العليا ثم إذا به يقول اهدنا الصراط المستقيم أليس كذلك هو له حالته الخاصة صلى الله عليه وسلم وهو الزيادة من هذه الاستقامة والثبات عليها ونحن ما المعنى الذي يفهمه المر يفهم المر هذا المعنى الأول أنه يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى يوم يموت أليس كذلك ويقولها في كل ركعة وفي كل آن وحي وكأنه يقول مهما بلغ من التعبد والاستعانة ومهما ارتفع في الدرجة فإذا هو لم يستكمل الهداية بعد ولن يستكملها إلى يوم يموت وهو يدعو بها إلى أن ينتقل إلى الله تعالى أليس كذلك؟ فهذه تخرج من نفسك العجب بعبادتك من ناحية ومن ناحية أخرى تضع في قلبك الخوف أن تزيغ عن طريق الاستقامة أنت تقولها كل ركعة إلى أن تموت اهدن الصراط المستقيم لماذا خوفا أن تزيغ عن هذه الاستقامة وطلبا من مزيد الاستقامه وطلبا للثبات على الاستقامه وطلب الاستقامات انت غير مستقيم عليها وطلبا لاستقامات انت مقصر فيها وطلب الاستقامات لا تعرفها وطلبا نأكل الاستقامه واقصد بها العلم والعمل لان العلم لا شك أنك لن تحصل كل العلم الذي يأتي بكل الاستقامة وما أتيتم من العلم إلا قليلا وأنك لن تحصل كل العبادة المنبني على العلم الذي تعرف وبالتالي لن تحصل كل الاستقامة على العلم الذي لا تعرف فأنت مفتقر إلى الاستقامة فيما تعرف وما لا تعرف وفيما سرت لتثبت وفيما عملت لتزداد وأنت محتاج إلى الاستقامة لألا تروغ عنها وأن تضل وأن تفرط وأن تقصر كل ذلك إلى الممات خرج من قلبك حينئذ رؤية أنك يمكن أن تستقي وخرج من قلبك إذ حينئذ أنك مهما كنت لا زلت تطلب الاستقامة أنت مفتقر إلى الله لا تمنى باستقامتك يمكن أن تضيع منك لا تمنى بأحوالك ففيها ما هو أحسن لا تمنى بأحوالك يمكن أن تنزل عنها لا تمنى بما, بما أنت فيه من استقامة هذا المعنى الأول فصرت مفتقرا إلى الله تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إلى يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم علمت أنك مفتقر لا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا عملا ولا عبادة ولا ظاهرا ولا بطنا وإنما ترى نفسك وأنت واخف تقول اهدنا الصراط المستقيم نحن مقصرون في الاستقامة اهدنا نحن لا نعرفها اهدنا نحن نخاف على أن تذهب سبتنا نحن مستقلون فيها زدنا يا رب اربط على قلوبنا وكان قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طعاتك. هذا معنى الأول أو سميه ما شئت التالي نظر التالي وهو وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم علمت أن الهداية نوعان هداية الدلالة وهداية وضع الإيمان في القلب هداية الدلالة هداية عامة الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي صراط مستقيم صراط الله هذه هداية الدلالة والتبيان والتبيين وفي الآيات الأخرى قال إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تضع الإيمان والتوفيق في قلب أحد بذلك لله تعالى وأنت أيها الإنسان محتاج إلى هذه الاستقامة أليس كذلك؟ نعم وتدعو الله تعالى بالهداية وانظر إلى الله تعالى يقول الأولى الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتب إليه من يشاء مرتبتان عند الله تعالى مرتبة الاجتباء وأن تواقف مسكين تقول اهدنا الصراط المستقيم لا تظن ذلك ومرتبة الهداية من يهدي من الذي يهديه المولى سبحانه وتعالى عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم من الذي يهدي من هذا الذي يهديه ربه قال ويهدي إليه من ينيب ويهدي إليه من إيه ينيب إذن أنت تحتاج إلى الإنابة حتى تتحقق بطلب الهداية من الله تعالى والإنابة اختصارا فوق التوبة الإنابة الرجوع إلى الحق تعالى فكما رجعت اعتزارا في التوبة إلى الله وعهدا على ألا تعود للذنب وندما على ما فعلت فإن الإنابة فوقها فإذا رجعت إليه أي رجعت إلى الحق اعتزارا في التوبة رجعت إليه إصلاحا في الإنابة وإذا رجعت إليه عهدا في التوبة ألا تعود لذنب أبدا رجعت إليه وفاء في الإنابة وإذا رجعت إليه إجابة في التوبة رجعت إليه حالا تصدق هذه الأفعال من التوبة الصادقة فرجعت إليه حالا ووفاء وإصلاحا أنت منيب حينئذ تقول اهدنا الصراط المستقيم ويمكن حينئذ أن يكون لقولك بفضل الله ورحمته باب نفتوح عنده يستجيب لك به فيهديك هذا الصراط وهو صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويمكن أن نستكمل بعد ذلك اللهم عافنا نستكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى اللهم اعفنا وعفو عنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا واجعل قرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويقفون عند حدوده يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك واحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام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 ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اذهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم